مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير <تصفيق> ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان والإنفاق في سبيله بين في هذه الآيات جزاءهم جزاءهم في الآخرة بعدما أجمله في قوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أجمل سبحانه وتعالى هذا الأجر ثم فصله في هذه الآيات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم في يوم القيامة ترى تبصر المؤمنين والمؤمنات وهذا فيه أن النساء في الجزاء مثل الرجال في الجزاء على الأعمال مثل الرجال وإن كانوا في الدنيا يتفاوتون في الأحكام كل صنف له أحكام امتلقوا به لكن في الآخرة يتساوون في الجزاء الذكور وال... والإناث المؤمنون والمؤمنات والمنافقون والمنافقات تسون في الجزاء. المؤمنون والمؤمنات يجدون الاجر والثواب والجنة عند الله سبحانه والمنافقون والمنافقات يرون العذاب. فدل على أن النساء يكون منهن مؤمنات صادقات ويكون منهن منافقات كاذبات هذا شيء مشاهد في الدنيا فإن في النساء منافقات تدل على نفاقهن أقوالهن وافعالهن يوم يقول الم... يوم يقول يوم... يوم ترى المؤمنين والمؤمنات تبصرهم يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم يعطيهم الله نوراً تاما يوم القيامة لأن الناس يكونون في ظلمة يوم القيامة يكونون في ظلمة حيث تنطفئ الانوار ليس هناك شمس ولا قمر تنطفئ الأنوار ويتميز المؤمنون لأن الله يعطيهم نورا يستضيئون به كما أنهم في الدنيا كانوا على الإيمان النور المعنوي لأن الإيمان نور نور معنوي والقرآن نور في يوم القيامة يظهر النور الحسي الذي يرى يراه الناس وكما كانوا في الدنيا يسيرون على نور وهدى من الله فإنهم في الآخرة يظهر نورهم يوم تطفأ الأنوار ويكون الناس في ظلمه يسعى نورهم بين أيديهم أي امامهم يبصرون به ويحتجون به في سيرهم آمنين مطمئنين وبأيمانهم كتبهم يعطون كتبهم في أيمانهم إكراما لهم كما قال تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاو كتابه إني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه الراب فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فيعطون كتبهم بايمانهم واما الكفار والمنافقون فيعطون كتبهم بشمالهم والعياذ بالله أما منوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابه ولا ادري ما حسابه يا ليتها كانت القاضية فوهل في فيها كثيره في اعطاء الصحائف يوم القيامة في اليمين او في الشمال يقولون ربنا أتمم لنا نورنا لان المنافقين يعطون نورا في الأول ثم ينطفئ ويبقون في ظلمه يعطون نورا في الأول خداعا لهم كما كانوا يخادعون في الدنيا ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمه والعياذ بالله ولهذا إذا راى المؤمنون هذا المشهد المخيف يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يقولون ربنا اتمم لنا نورنا ولا تطفئه كما انطفأ نور المنافقين والعياذ بالله <تصفيق> ثم يزاد في يزاد في جزاء المؤمنين لانهم يبشرون لانهم يبشرون بالجنه والبشاره هي الخبر السر الذي يظهر اثره على البشر وشراكم اليوم جنات، وشراكم اليوم أي في هذا اليوم جنات ليست جنة واحدة، اللي هي جنات كثيرة. وشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار وهذه بشارة عظيمة. ذلك الفوز العظيم ذلك أي هذا الجزاء والظفر بالجنات وإتمام النور الفوز هو الفوز العظيم الذي فزتم به على سائر الأمم وليس الفوز بطمع الدنيا أو بملذاتها فلك فوز منقطع إنما الفوز العظيم هو الفوز في الآخر سمي فوزا لأنهم نجوا من النار نجوا من النار و حصلوا على الجنه خالدين فيها اي باقين فيها هذه بشاره ان هذه الجنه انها مستمره لا يخرجون منها ولا يخشون فيها انقطاعا أو مكدرا أو عدوا أو مرضا أو هرما لا يخشون فيها ولا يخافون من أي مكدر ولا يخشون من انقطاعها ولا من أن يخرجهم منها أحد ذلك الفوز العظيم ترغيب في هذا العمل إخبار الله لنا في هذه الدنيا بهذا من أجل من اجل ان ننشط على العمل الصالح ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بالقران حتى نحوز على هذا الثواب وهذا الفوز العظيم فهذا ليس يدرك بالأمان وإنما يدرك بالعمل ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات في يوم القيامة إذا انقطع نور المنافقين وبقوا في ظلمه يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا اي انتظرونا انتظرونا ولا تذهبوا عنا ولا تذهبوا عنا لأجل أن نقتبس من نوركم نسير معكم لأنهم هم لم يبق معهم نور فيطلبون من المؤمنين أنهم لا يستعجلون في المسير وأن ينتظروا حتى يقتبس المنافقون من نورهم. قيل ارجعوا وراءكم يقول المؤمنون للمنافقين ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي فقدتم به النور ارجعوا إلى المكان الذي فقدتم به النور التمسوا نورا التمسوا النور الذي ضاع منكم من باب تبكيث لهم فاتمسوا نورا فضرب بينهم في هذه الأثناء ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور سور جدار حجاب له باب كما قال تعالى وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار بين المؤمنين والكافرين فضرب بينهم بسور له باب يدخل منه والمؤمنون فإذا دخلوا أغلق فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة داخله فيه الرحمة وهي الجنة وهي الجنة داخل هذا السور وظاهره من قبله العذاب ظاهر السور وخلفه جهنم والعياذ بالله وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادي المنافقون حينئذ ينادي المنافقون المؤمنين ويستغيثون في أن المؤمنين يمدونهم بالنور لأنهم لم يجدوا نورا ينادونهم ألم نكن معكم أي يقولون ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم معكم ونقاتل معكم وكانوا كذلك في الدنيا كانوا مع المؤمنين لكن ليس في قلوبهم إيمان إنما يتظاهرون بالإسلام ويعملون الأعمال لا عن يقين وإيمان وإنما يعملونها من باب النفاق والنفاق هو إظهار, الكفر وهو إظهار الإيمان وإضطان الكفر للنفاق الأكبر النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإضطان الكفر وأما النفاق الأصغر فهو أن يكون الإنسان مؤمناً بالله ورسوله لكن يتصف ببعض صفات المنافقين هذا النفاق العملي والأول نفاق اعتقادي فالنفاق نفاقان نفاق اعتقادي وهذا لا يجتمع معه ايمان ابدا والثاني نفاق عملي هذا معه ايمان فيكون الانسان مؤمنا لكن عنده خصلة من خصال النفاق حتى يدعه هذا النفاق الأصغر وهو النفاق العملي ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى أي كنتم معنا في الدنيا في الظاهر كنتم معنا في الظاهر لا في الظاهر والباطن قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم في الدنيا بالشهوات والملذات والعاجله اشتغلتم بها عن الطاعات وهذا فتنه الانسان يعطي نفسه ما تشتهي في هذه الدنيا هذه فتنه وقع فيها المنافقون فتنتم انفسكم وتربصتم تربصتم تربص معناه الانتظار تربصتم بالمؤمنين الدوائر لان المنافقين في الدنيا يتربصون بالمؤمنين الدوائر يتوقعون أن يحل بالمؤمنين نكبات أو يحل بالمؤمنين مكاره فهم لا ينساقون مع المؤمنين ويصدرون بل إنهم إذا جاءت النكبات والمكاره اعتزلوا والمؤمنين وصاروا مع الكفار هذا التربص فيكونون مع المؤمنين إذا حصل للمؤمنين خير وفتح ونصر ويكونون مع الكفار إذا أصيب المؤمنون وامتحنوا صاروا مع الكفار مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين قالوا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحول عليكم ونمنعكم من المؤمنين هكذا شأن المنافقين وهذا ظاهر عليهم في كل زمان ومكان وتربصتم وارتبتم حصل في قلوبكم الريب فلم تصدقوا بقلوبكم ما, ما تعملونه في جوارحكم ليس عندكم إيمان بل عندكم الريب والشك في هذا الدين وهذا الرسول وهذا الوعد فالمنافق ليس عنده يقين وإنما يعمل الأعمال من باب المجارات والمجاملة وإلا فإنه عنده ريب وشك في قلبه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وارتبتم وغرتكم الاماني, غرتكم الأماني جمع أمنية لأنكم تقولون سيغفر لنا تمنون انفسكم بالمغفرة وأنتم لم تفعلوا أسبابها لم تفعلوا أسبابها وكل ما عملتم من عمل سيء تقولون سيغفر لنا هذه الاماني فغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله جاء أمر الله وهو البعث والنشور والجزاء وواجهتم ما قدمتم لآخرتكم فلم تجدوا, شيئاً فلم تجدوا شيئا غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله نزل بكم الموت انتقلتم من الدنيا إلى الاخره وانتم على هذه الحال الانسان لا يسوف ويأجل العمل الصالح ويأجل التوبه ويعد نفسه بالاماني عليه المبادره قبل الفوات حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور وهو الشيطان الغرور هو الشيطان هو الذي غركم وهو الذي خدعكم وهو الذي يمنيكم ويزين لكم فأطعتمه غركم بالله الغرور هذا مصير المنافقين والعياذ بالله وما يلقونه من الندامة والتبكيت على نفاقهم، اليوم لا يؤخذ منكم فدية، اليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية، تفتدون بها من العذاب، ولا <تصفيق> تشترون لا تشترون الجنة أو النجاة في هذا اليوم بثمن مهما بلغ من الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه يفتدو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين فلا من جاء ولا نجاة لكم في هذا اليوم لا يقبل منكم توبه وندم في هذا اليوم ولا يقبل منكم فديه لا يقبل منكم فدية، فلا مطمع لكم في النجاة، لا مطمع لكم في النجاة والعياذ بالله. لا يقبل من فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفر، شأنهم في الآخرة شأن الكفار الخلاص. لأنهم كانوا معهم في الدنيا في العقيدة والباطن فيكونون معهم في الآخرة في الجزاء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ماواكم النار ما ليس لكم مأوى تأوون إليه غير النار يوم القيامة ما فيه مأوى إلا الجنة والنار النار ما فيه مكان ثالث ما فيه إلا اما الجنة والنار النار فريق في الجنة وفريق في السعير ليس هناك مكان ثالث مواكم النار وأما المؤمنون فمأواهم الجنة مأواكم النار هي مولاكم أي هي أولابكم هي أولابكم لأنكم من أهلها هي مولاكم وبئس المصير الذي تصيرون إليه تنتهون إليه النار والعياذ بالله ليس المصير وليس لكم عنها محيط ولا مخرج ولا حيلة هذا ما مآل الكفار والمنافقين يوم القيامة وإن كان المنافقون في الدنيا تظاهرون أنهم مع المسلمين ياتي يوم يعزلون عن المؤمنين ويكونون مع الكفار في النار والعياذ بالله ثم قال سبحانه وتعالى الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله هذه المواعظ هذه المواعظ التي ساقها الله هذه المشاهد التي اخبر الله عنها فيها مواعظ للقلوب وكان اللائق بالمؤمن اذا سمعها ان يخشع قلبه ان يخشع قلبه لما يسمع الم يعني الذين امنوا اي الم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما نزل في هذا القرآن من الحق الواضح فإن من تأمل القرآن بحضور قلب وتدبر فإنه يخشع قلبه قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فعلى المسلم أن يتعلق بهذا القرآن كلاوة وتدبرا وتاملا في آياته من أجل أن يخشع قلبه وأما إذا أعرض عن القرآن وأبطأ عن القرآن أو تلاه بلسانه دون حضور قلب فإنه لا يخشع ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم حذرهم أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى أتاهم الله الكتاب التوراة والإنجيل فلا ولكنهم لم يتدبروها لم يتدبروهما ولم يمتثلوا ما فيهما من الأوامر والنواهي فكانوا كما وصفهم الله مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فليس المقصود انك تحفظ القرآن عن ظهر قلب وانك تقراه بتجويد و ونغمه جيده ليس هذا هو المقصود هذا وسيله وسيله الى تدبر والتدبر وسيله الى الخشوع والعمل واما مجرد انك تحفظ القران او انك تتلوه وتجيد تلاوته فهذا ليس هو المقصود هذا كان عند اهل الكتاب من قبل فلا تسلك مسلكهم مع القران ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد ابتعدوا عن كتاب الله ابتعدوا عن كتاب الله فقست قلوبهم وكذلك القران من ابتعد عنه فانه يقسو قلبه فينبغي للمسلم ان يكون متصلا بالقران ان يكون له حزب من القران في كل يوم وليله ولا ينقطع عن القران اينهم ان انقطع عن القران قسى قلبه ولا يكون كالذين اوصل الكتاب من قبل فطال عليهم الامد أي الوقت فدل هذا على أن دل هذا على ان البعد عن القرآن والتقليل من تلاوه القرآن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 هذا هو القرآن ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل نهان الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع القرآن الكريم كتعامل اليهود والنصارى مع التوراة والإنجيل فقست قلوبهم ولما قست قلوبهم حرفوا كلام الله لما قست قلوب الكفار قلوب اليهود والنصارى حرفوا كتاب الله وأدخلوا فيه ما ليس منه وابتكروا احكاما من عند أنفسهم واتخذوا الأحبار والرهبان اربابا من دون الله فهذا مما يدل على وجوب الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى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 اعتدنا لهم عذابا أليما القران يبشر وينذر في حين واحد ايات الوعد الى جانب ايات الوعيد ذكر الجنه الى جانب ذكر النار من اجل ان تتعظ تتذكر فاذا جاء ذكر الجنه ترجو الله وتساله واذا جاء ذكر النار تخاف تستعيذ بالله منها وتتجنب الأعمال الموصلة لها يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فقال عليهم الأمد فقسد قلوبهم دل على أن البعد عن كتاب الله يقسي القلب وان القرب منه انه يلين القلب ولهذا قال سبحانه ولهذا قال سبحانه وتعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون انه كلام الله سبحانه وتعالى كله حق صدق لا يفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين ولا يكون كالذين أوثوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كثير من أهل الكتاب فاسقون خارجون عن طاعة الله مع أنهم أهل الكتاب لكنهم لم ينتفعوا بكتابهم فخرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى ودل هذا على أن من أهل الكتاب من هو مؤمن بالله صادق الإيمان لأن الله قال وكثير منهم فاسقون فدل على أن منهم مؤمنون صادقون كما قال تعالى ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه تslون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك من الصالحين قال تعالى وان, وإن من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب فالذين ماتوا منهم على هذا الهيمان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكين بكتاب ربهم هم من أهل الجنة والذين أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به جمعوا بين الخيرين الإيمان بالرسل السابقين والإيمان بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فالله يؤتيهم أجرهم مرتين اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فلهم الأجر مرتين أجر على إيمانهم بالرسل السابقين وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لأهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالله لا يظلم احدا فلم يعمم الحكم على أهل الكتاب كلهم بل استثنى منهم أهل الإيمان وأهل الصدق لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا وكثير منهم فاسقون ثم قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها لا تقنطوا, لا تقنطوا من, من الهدايه والتذكر بالقرآن إذا راجعتم القرآن, القرآن وتدبرتموه فإن الله يحيي قلوبكم بعد موتها كما أن الله ينزل المطر على الأرض الميتة فتحيا وتنبت النبات فلهذا قال سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلا يياس الإنسان من الانتفاع بالقرآن إذا رجع إليه وتدبره وإن كان من قبل غافلا أو مفرطا أو مضيعا فإنه إذا رجع إلى القرآن متدبرا وتاليا وعاملا به فإنه يحيى قلبه فمن أراد أن يحيى قلبه فليرجع إلى هذا القرآن أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله بين الآيات القرآنية ووضحها وجلاها لأهل البصائر وأهل العلم لأنه كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا لأنه كله كلام الله سبحانه وتعالى ويشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة متشابه فالقرآن كله متشابه من هذا الوجه في الحسن والدلالة على الحق وعدم التناقض يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا والقران والقرآن كله محكم بمعنى أنه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا فلا يوخذ طرف ويترك الطرف الآخر وبعضه محكم وبعضه متشابه منه ايات محكمات هن أم الكتاب فالله وصف القرآن بأنه كله متشابه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابه ووصف القرآن بأنه كله محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه يفسر بعضه بعضا يرد المتشابه إلى المحكم فيتوضح لذلك فهذا هو القرآن العظيم كلام رب العالمين فاذا رجع اليه اذا رجع اليه المؤمن برغبه واقبال فتح الله على قلبه بالايمان والنور والهدايه لانه حبل الله المتين الصراط المستقيم والذكر الحكيم هو حجه الله بين ايدينا قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون رجا هذه لعل للترجي ل... للترجي لعلكم تعقلون ما معنى تعقلون ليسوا عقلاء ليس عندهم عقول لا تعقلون عن الله جل وعلا تعقلون عن الله جل وعلا ما أراد في كتابه وتفهمونه تفهمونه فهما صحيحا هذا هو العقل الممدوح أما العقل البهيمي هذا ليس مفيدا هذا ليس مفيدا إنما ما العقل اللي العقل الذي هو فهم كتاب الله سبحانه وتعالى فهم كتاب الله هذا هو العقل لعلكم تعقلون تعقلون هذا القرآن وتفهمونه وإلا فالعقول موجودة لكن لم تستعمل لم تستعمل مع القرآن لم تستعمل مع القرآن فتفهم القرآن وتتدبر القرآن هذا هو المطلوب اسال الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين للعمل بهذا القرآن وأن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يرزقنا وإياكم تدبره وفهمه والعمل به والارتباط به دائما وابدا صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمع بسم عليكم إليكم الوالد يقول السائل قد سمعنا هذه الآيات وما ورد فيها من وعيد النفاق فكيف, فكيف نتجنب النفاق العملي ولحن نتكلم في الكذب أحيانا وفي الغيبة والنميمة أحيانا أخرى نجنبها بالتوبة تجنبها بالتوبة إلى الله عز وجل والابتعاد عنها وتركها ترك أهلها ومجالسة أهلها نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل الذين يستهزئون بدين الله وعباد الله الصالحين عن طريق المسلسلات وغيرها هل هم منافقون خلص أم أنهم ينصحون هؤلاء ليس منافقون خلص هؤلاء مرتدون الذين يستهزئون بالقرآن أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال منافقون قال مرتدون وهم أسوأ من المنافقين قال تعالى ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه ردة والعياذ بالله كفرتم بعد إيمانكم كانوا مؤمنين في الأول فلما وقعوا في ذلك ارتدوا والعياذ بالله نعم عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك أسباب لخشوع القلب والبكاء عند سماع القرآن هناك أسباب كثيرة للاستفادة من تلاوة القرآن أولا أن تستعيذ بالله في بداية القراءة من الشيطان الرجيم قال تعالى فإذا قرات القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمن وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وليس المراد بالاستعالة الكلام باللسان فاستعيذ بالله مستحضرا مستحضرا معنى الاستعاذة وإلا الاستعاذة باللسان بدون فهم لمعنى ما يستفيد ما يفيد ثانيا ان تقرأ القرآن في حالة مناسبة في حالة مناسبة لا تقرأ القرآن وأنت مشوش الفكر أو مشغول البال فان ذلك مما يشغلك عن عن القران كذلك تتحين الاوقات الصافيه تلاوه القران واحسن شيء في الليل في تهجد في, في الليل ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا وهي القيام بعد النوم القيام بعد النوم هذه الناشئه قيام للصلاه والتهجد بعد النوم هذا من ما يسبب الاستداب للقران والانتفاع به لان الشواغل منقطعه والناس نائمون فيكون هذا احضر للذهن واصفا انفكك والتدبر كلام الله سبحانه وتعالى نعم الله عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أحسن الله إليكم سماحة الوالد الله عليكم الوالد يقول السائل ما قولكم في تفسير قوله تعالى فطال عليهم الأمد حيث ذكر بعضهم أن المقصود بذلك بعد زمن الالتزام بالشريعة فلما لا. رأوا أن الوقت طويل تركوا التمسك بها فهل هو صحيح؟ نعم هذا من معنى الآية أنهم لم يصبروا لم يصبروا على التمسك قال عليهم الأمد وملوا فتركوا العمل بالكتاب هذا نعم من معنى الآية نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في القلعة قرأ قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب فاطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فهل هذا من التفاؤل؟ استشهاد هذا استشهاد أنه, أنه في, في سجنه خل بربه سبحانه وتعالى وانقطع عنه الأعداء الذين كانوا يلاحقونه ويضايقونه فحصلت له الخلوة بربه ولهذا يقول ما يفعل بي اعدائي سجنهم خلوة بربي وطردهم لي سياحة. نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك واضح أن الموت لا يدري الإنسان في أي لحظة ينزل به وإذا مات صار إما إلى الجنة وإما وإما إلى النار إذا مات الإنسان فإن كان مؤمنا صار إلى الجنة وإن صار كافرا أو منافقا صار إلى النار أو لا يدري في أي لحظه ينزل به الموت نعم فهذا هذا على المبادرة التوبه والعمل الصالح وأن لا يؤجل الإنسان توبة والعمل الصالح إلى وقت آخر لعله لا يدركه نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل مر معنا أن الناس في يوم القيامة فريقان فأهل الأعراف ما شأنهم هل هم قسم ثالث أهل الأعراف اختلف فيهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كل مسيمهم هم على, على جبل بين الجنة والنار فهم لا فهم لم يدخلوها يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اختلف فيهم فقيل إنهم اهل الفترة قيل إنهم وقيل إنهم أولاد المشركين الصغار الذين لم يبلغوا الحلم نعم حسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله يقول حسن الله إليكم ما هو توجيه فضيلتكم باختيار ابن جرير رحمه الله بأن النور الذي يسعى بين عيد المؤمنين وبأيمانهم ليس معنيا به الضياء وفسر النور بانه ايمانهم وثواب اعمالهم الصالحه وهداهم هذا بعض معنى الايه هذا بعض معنى الايه والمفسر قد يفسر الايه ببعض معانيها الآية تحتمل تحتمل هذا وهذا ابن جرير رحمه الله اخذ بمعنى من معانيها وهذا من اختلاف التنوع نعم صلى الله عليكم سمعه الوالد يقول السائل هل المنافقون يعملون بنفاقهم أم أنهم يعملون مثل ما يفعل المؤمنون يعملون بنفاقهم في الباطن ويعملون ما يفعل المؤمنون في الظاهر نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل البشارة خاصة بالخير فقط أم أن البشارة تكون للخير والشر الأصل أنها في الخير لكن قد يبشر بالشر من باب التهكم بالخير بأهل الشر وأنهم هذه بشارتهم والعياذ بالله وبئست البشارة وإذا فسرات البشارة بأنه ما يظهر على البشرة من التأثر فهذا واضح أن أهل الشر يظهر على بشرتهم والتأثر بالخبر السيء الذي يخبرون به من الندامه والكراهية وغير ذلك والمؤمن إذا بشر ظهر على بشرته الخير والاستبشار والنور نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى بشركم اليوم جنات هل في جمع كلمة جنات فائدة أن الجنات ليست واحدة؟ ما في شك الشت... نعم في الجنات كثيرة وأعلاها الفريدوس لأنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن الفردوس وهي جنات كثيره جنات النعيم جنات عدن جنات كثيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى جنه الماوى نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد كما كما ان النار دركات والعياذ بالله سقر والهاويه والقارعه والنار در دركات والجنة درجات هذا الفرق الجنة درجات بعضها فوق بعض والنار دركات بعضها تحت بعض والمنافقون في الدرك الأسفل من النار حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم المراد بالمحكم والمتشابه بقوله تعالى منه آيات محكمات والنوم الكتاب هي التي لا تحتاج في تفسيرها إلى غيره واضحة المعنى والمتشابه هو الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره إلى الم المحكم يرد إلى المحكم فيفسره نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن والسؤال هل إذا كانت المرأة كتابية وتعبد الأوثان يجوز نكاحها؟ ما تكون كتابية إذا كانت تعبد الأوثان فهي ليست كتابية مشركة كتاب الأهل الكتاب لا يعبدون الأوثان؟ لكنهم عندهم كهر وشرك غير عبادة الأوثان، فالكتابية. يجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة أي عفيفة عن الزنا طاهرة في عرضها والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم لهذا الشرط المحصنات. نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك هل المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء أم العقد وإذا كان المراد به العقد المراد به العقد ف... فالزانيه إذا لم تتب لا يجوز للمسلم أن يعقد عليها حتى تتوب توبة صحيحة أما ما دامت مقيمة على الزنا فلا يجوز للمسلم أن يعقد عليها ويتزوجها إنما يتزوجها كافر أو مشرك نعم يقول احسن الله إليكم وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركات نعم يقول احسن الله إليكم في تتمة سؤاله وإذا كان المراد العقد فهل في الآية دلالة على جواز العقد على المشركة لا يجوز للمسلم أن يعقد على المشركة لا يجد للمسلم ان يعقد على المشركه لانه مخالف لدينه إلا الكتابية فالشرك ليس اصلا في أهل الكتاب وإنما هو طرع على بعضهم وهم يؤمنون بالرسل جملة ويؤمنون بالكتب خلاف الكفار والمشركين فلا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب ففي فرق بين أهل الكتاب والمشركين فروق كثيرة في الأحكام وفي الحقيقة نعم فالمسلم لا يعقد على مشركة تعبد الأصنام والاوثان لا يجوز أما الكتابية فيعقد عليها لأنها لأن الله قال جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم لأنهم يؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب في, في الجملة ويؤمنون بالبعث والنشور خلاف الكفار والمشركين فليس عندهم إمان نعم. أحسا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة التفسير وبأي كتاب تنصحون المبتدئ في هذا العلم الجليل ليس المدار على الكتاب المدار على المدرس الذي تقرأ عليه الكتاب فإذا ظهرت بمدرس للتفسير فأمر الكتاب سهل الكتب كثيرة أولا نغفر بالمدرس الذي يحسن تفسير القرآن على المنهج الصحيح نعم رحمة الله إليكم الوالد يقول السائل يقوم بعض الأئمة في هذا الزمان بالتقليد في الأصوات في قراءة القرآن ويقلدون قراء معينين فهل هذا يجوز وما حكم الصلاة خلفهم؟ تقليد القرى في تجويد القرآن واتقانه لبس به أما تقليدهم في الأصوات فهذا تكلف وهذا يملل السامعين, هذا يملل السامعين وهو تكلف من القاري فالقاري يقرأ بالصوت الذي أعطاه الله إياه ويحسن صوته يحسن صوته ولا يقلد أصوات الآخر أما أنه يقلدهم في ضبط القرآن وإتقانه وأدائه هذا من باب التعلم هذا شيء طيب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في بعض الأئمة إذا قرأ القرآن أخذ يردد الآية أكثر من ثلاث مرات ويرفع صوته في بعض الآيات ويخفض صوته في آيات أخرى فهل هذا جائز؟ إذا كان المصلي يصلي وحده فلا بأس أن يردد الآية للتدبر أما إذا كان يصلي بالناس فلا يردد لأن هذا يشق على الناس هذا يشق على الناس فليقرأ ويستمر أما إذا كان يصلي لنفسه وليس وراءه أحد إنه لا بس أنه يردد ويتدبر القرآن لا. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا استيقظت في وسط الليل وأريد الانتفاع بالقرآن فهل أقرأ التفسير واتدبر الآيات أم أني أصلي صلاة التهجد فأيهما أحسن للإستفادة علما بأنني لا أحفظ كثيرا من الآيات إذا قمت من الليل تتأجد تقرأ في صلاة التهجد وإذا صليت ما تيسر لك وقر- وقرات في بقيه الوقت من القرآن شيء طيب اما التفسير له وقت آخر خصص هذا بالقرآن والتفسير له وقت آخر نعم الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو التفسير الذي يصلح ان ما هو التفسير الذي أن يقرا على جماعه المسجد تفسير ابن كثير وكذلك تفسير الشيخ بن سعدي مناسب جدا قراءته في المسجد نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من يتأخر عن صلاة الفجر يعتبر من المنافقين علما بأنه تظهر عليه آثار الصلاح ولكنه ربما ينام عن صلاة الفجر إذا عود نفسه التأخر هذا آل علامة نفاق أما إذا غلب عليه النوم أحيان وهو عازم على القيام هذا ليس, ليس نفاقا هذا يعرض للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة ناموا ولم يقضهم إلا حر الشمس في, في أحد الأسفار فالنوم العارض الذي لم يتعمده الإنسان لا لوم عليه فيه وأما أنه يتعمدها لو يداوم عليه فهذه علامه النفاق نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ذهبت إلى المسجد اليوم لأداء صلاة الاستسقاء وتأخر الإمام وكان المسجد فيه ما يقارب عشرة رجال وطلبوا مني الصلاة والخطبة حيث لم أكن مستعدا لها وكان هذا أمرا مفاجئا لي فقمت بالصلاة وقرات في الخطبة سورة قاف فهل عملي صحيح؟ أولا المسجد هذا هل معذون فيه تقام فيه صلاة الاستسقاء؟ إذا كان معلونا فلا أظن انه ما يجيه إلا عشرة رجال سيأتيه الناس وأما أن فاحسنت قمت بما تستطيع وأحسنت جزاك الله خيرا لكن لو الى لهذا دعاء دعوت الله بالغير والسقيا للمسلمين هذا لا يكلفك شيئا وهذا هو المطلوب من صلاة الاستسقاء نعم صلى الله عليه يقول السائل ما رأيكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفادة منها مثل بعض بطاقات الاتصال والأنترنت وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرر يقول lovesة الله ما رأيكم في البطاقات التي لها وقت معين للاستخدام وقد تنتهي مدتها قبل الاستفادة منها مثل بعض بطاقات الاتصال والإنترنت؟ وهل تدخل هذه البطاقات في مسألة الغرض والله حدثت معاملات حدثت معاملات حيل واشياء تغرير بالناس واكل الاموال الناس منها هذا العمل المفروض ان الانسان يشتري البطاقه يستعملها حتى تنفد ولا يحدد لها وقت ما يحدد لها وقت ما دامت صالحه للاستعمال تستعمل لانه دفع ثمنها أن يستعملها إلى أن تنتهي بدون تحديد وقت نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل وجدت على رجلي قطعة صغيرة جدا تمنع وصول الماء إلى الجلد ولا أدري متى علقت في الرجل فماذا يجب علي هل أعيد الصلاة وكم صلاة أعيد إذا كان وجودك لهذه الرقعة على رجلك بعد صلاة سابقة والوقت طويل فلا تعيد الصلاة لأنه يظهر أنها لصقت لجلك بعد الصلاة لطول الوقت أما إذا كان الوقت قريب ولا يمكن انها لصقت برجلك يعني خارج الصلاة فأنت تعيد الصلاة تعيد الصلاة لأن الظاهر أنها قديمة قبل الصلاة ما دام الوقت قريبا نعم أسأل الله الوالد يقول السائل بعض الأئمة يقرأ القرآن برواية تخالف الرواية السائدة في البلاد فهل يجوز ذلك؟ هذا ممنوع هذا ممنوع صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة لان الإمام يقرأ بالقراءة المستعملة في البلد ولا يقرأ بقراءة أخرى لأنه يشوش على الناس هذا إذا كان إماما أما إذا كان يصلي وحده فلا بس يقرأ بأي قراءة يريد إذا كان يصلي وحده يقرأ بأي قراءة يريد أما إذا كان يصلي بالناس إمام مسجد أو أنه خلفه الإمام يصلي بالمسجد فلا يقرأ أو أنه ما حضر الإمام تقدم يصلي بالناس صلي بقراءة البلد وإلا لا يصلي خلي واحد غيره يصلي نعم إذا والد. كان هو ما يحسن القراءة التي عليها البلد لا يتقدم بالناس شوش عليهم نعم أحسن عليكم سمعت الوالد يقول السائل في الذكر الذي يقال بعد صلاتين الفجر والمغرب وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات والسؤال هل كلمة يحي ويميت زيادة ثابتة في الذكر؟ نعم هو سبحانه يحيي ويميت زيادتها خير زيادة خير وهي من صفات الله من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يوجد في هذا الزمان جهاد شرعي وفي أي مكان يوجد الجهاد كما عرفتم وسمعتم أنه لا يكون إلا إلا بتنفيذ الإمام إمام المسلمين إذا جند الجنود للجهاد في سبيل الله فهذا هو الجهاد أما الفوضى وكل يحمل السلاح ويكون الناس فرق هذا يحدث شرا وقد جرب ولم ينتج شيئا إلا التناحر والقتال وفي النهاية تكون النتيجة صفر لأن كل طائفة تريد أن تأخذ الحكم هي تتغلب على الأخرى ويحصل القتال بينهم يتركون قتال العدو ويتقاتلون بينهم وهذا شيء حصل وأنتم تعلمونه لا بد أن الجهاد يكون بتنظيم من ولي أمر المسلمين ويتولاه وينظمه إذا لم يكن كذلك فليس جهادا وإنما هو فتنة نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل اشترط لغسل الجنابه ان يتمضمض ويستنشق ويغسل اذنيه ويخلل لحيته بالماء لا بد من تعميم الماء على جميع جسمه بما في ذلك المضمضه والاستنشاق لا بد من المضمضه والاستنشاق في الطهارتين الوضوء وفي الاغتسال لانهما من الوجه واللحيه أيضاً إذا كانت خفيفة فلا بد من تبليعها بالمغلاهرا وباطنا وإذا كانت كثيفة ساترة للجلب فيكفي غسل ظاهرها ويخلل باطنها، يستحب أن يخلل باطنها. نعم. صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل الدعاء الذي يقال بعد الأذان هل يقال بعد الإقامة؟ لا, لا بعد الإقامة لم يثبت. لم يثبت أنه يقال بعد الإقامة دعاء إنما هذا بين الأذان والإقامة نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم وضع الأذان أو الدعاء في نغمة الجوال بدلا من نغمة الجرس لا يجوز هذا لأن هذا من استخدام القرآن في غير ما أنزل له استخدام ما هو لأجل التلاوة أو لأجل إنما للتنبيه فقط وهذا يكفي أنه يجعل في الجوال منبه منبه من غير القرآن القرآن لا يستخدم للحاجات والأشياء لا يستخدم إلا فيما أنزل له والتدبر والعمل لا يستخدم منبها أو ما اشبه ذلك نعم وهذا فيما ألم صدر فيه من المجمع الفقهي في مكة قريبا منع من هذا الشيء صدر فيه منع من هذا الشيء نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل نحن في مدرسة يبلغ عدد طلابها أكثر من خمسمائة طالب ونقيم صلاة الاستسقاء في مصلى المدرسة فما حكم ذلك لأنه يصعب على الطلاب الذهاب إلى المسجد خارج المدرسة هذا يحتاج إلى فتوى من دار الافتاء لا تقام الاستسقاء والجمعة إلا بفتوى من دار الافتاء فعملكم هذا غير وجهي صلاة الاستسقى ما هي بواجبة إن حضرتم مع المصلين ودعوتم مع المسلمين هذا شيء حسن وإذا لم تحضروا هذا الشيء ليس بواجب يكفي من حضر نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل نحن في بلدنا قد بدع علماؤنا أناسا بأعيانهم وأنا طالب علم صغير ولكني غير مقتنع تماما بهذا التبديع وأفتو المشايخ بهجرهم وأنا غير مقتنع أيضا بهجرهم ثم طلبوا مني تدريس عندهم في مساجدهم فرفضت بناء على كلام المشايخ فيهم والسؤال هل يلحقني إثم إذا ما قاطعتهم وهجرتهم ونصحت الناس بهجرهم ومقاطعتهم بناء على كلام أهل العلم فيهم رغم عدم اقتناعي بذلك تبديع ليس من حق كل أحد أن يبدع ويحكم من إنما تبديع راجع الى كتاب الله وسنه رسوله والى اهل العلم الراسخين في العلم الذين يميزون بين البدعه وغيرها والبدعه ضابطها كما جاء في الحديث من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالبدعه ما احدث في الدين مما ليس منه هذه هي البدعه البدعه في الدين سواء كانت في العقيده او في العباده فالبدعه انما تؤخذ من الكتاب والسنه ويحكم بها اهل العلم ما يحكم بها المتعالمون والمبتدئون والطلبه وكل يبدع الاخر اذا لم يوافقه هذا أمر لا يجوز هذه فوضى نعم انتهى الصلاه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه